بسم الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م بيوم ا ل ق ي ا م ة ولا أ ق س م بالنفس اللوام ايحسب ا ل إ ن س ا ن أ ن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أ ن نسوي بنانا بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ا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 ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و ق ر آ ن ا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 فلا ي صدق ولا ي صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمطى اولى لك ف أ و ل ى ثم أ و ل ى لك ف أ و ل ى ايحسب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك س د ا أ ل م ي ك ن ط ف ة منه م كان علقة فخلق ف س و ف ج ع ل م ن ه ا ل ز و ج ي ن ا ل ذ ك ر و ا ل أ أ ن ث ى ل ي س ذ ل ك بقادر ع ل ى أن يحيي ا ل م و ت ى